الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه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 مؤصده